بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام غلبت الروم في أدل الأرض وهم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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ إِذَا رَاقَ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ بُطُئًا وَعَثَارَ الْأَرْضِ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ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 الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه تنجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركاء شفعاء وكانوا بشركاء كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين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 في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وضمعا وينزل من السماء ماءا فيحيي به نرض بعد موتيا إن في ذلك لآيات لقوم يعقنون ومن آياته وقوم السماء والأرض بِأَمْرِهِ ثم إذا دعاكم دعوة من الْأَرْضِ إذا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 فأبى وجهك للدين حنيفاً في طرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدى لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون من بين إليه والتقوى قيم الصلاة ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مسّن الناس ضررو دع ربهم نبين إليه ثم. إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أمن زل عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا بي وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم بما قدمت أيديهمهم أولم يرون الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآتي ذا القربى حطهم والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما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 كان أكثر مشركين فاقم وجهك للدين القيم من قبل أن يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعلي كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا عمل الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته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 فانتقمنا من الذين أجرمون وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسط في السماء كيف يشاء ويجعلوا كسفا فترى الودغ يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون فانظر لمُبينين، فاضلِلَ عذل رحمة الله كيف يحير الأرض بعد الموتِ؟ إن ذلك لا الموتى، وهو على كل شيء قدير. ولِعِنَّ الرسلَ أو مُسْفَرَ مِنْ بَعْدِهِ يكفرون فإنك لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْ مُدْبِرِينَ وَمَا أَتَبِّئَ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 ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبه يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساة كذلك كانوا يوفكون وقال الذين أوتوا العلم وليما لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم لا تعلمون فيوم عيد الله فعل الذين ظلموا معرضهم ولاهم يستعبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثال ولئن جئتهم بأيات الله يقول إن الذين كفروا إن إنتموا إلا مبتدئون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر